وإن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَاعَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هم المعتدون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 رسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبون ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفاتر يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها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 اشراتكم واموالن قد وتجارة, وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 لا فَلَا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من جميل الله والمسيح ابن مريم وما امر ويم الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل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 ان عِدَّة الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلمون انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله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 إِلَّا تَنصُرُوهُ يعذبكم عَذَابًا اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ غيركم ولا ثاني شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد إِلَّا الله فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْطِئَةٌ بِالْكَافِرِينَ أَتُصِيبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل أرجم ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن يقولون، إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 وسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء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 في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك الطول من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 وأولئك لهم الخيرات وَأُولَئِكَ هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تفيض من الدمع حزنا أَلَّا يجدوا ما ينفقون إِنَّمَا السبيل على الذين يَسْتَأْذِنُونَكَ وهم أغنياء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 قَدَ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عباد الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم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 لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أَبَدًا ذلك الفوز العظيم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 عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه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 إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 الامرون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الليل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينف نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم لأجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا آسف وَقَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم وإذا ما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 وَرَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبي الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب العرش العظيم